اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا وسددنا وأغننا وأكرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وَوَفِّقْنَا وَأَنْعِشْنَا وَأَسْعِدْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا وَثَبِّتْنَا عَلَى دِينِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَنَا وَاجْبُرْنَا وَارْزُقْنَا وَارْفَعْنَا وَوَسِّعْ لَنَا فِي دورنا وَانْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا وَأَعِنَّا وَلَا تُعِنْ عَلَيْنَا وَامْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا وَتَوَلَّنَا وَيَسِّرْ أُمُورَنَا وَاشْرَحْ صُدُورَنَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا وَاسْلُلْ سَخِي مَتَ قُلُوبُنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَفَقِّهْنَا وَاحْفَظْنَا وَأَصْلِحْنَا وَأَصْلِحْ نِيَّاتِنَا وأخسئ شيطاننا وفك رهاننا وكفر عنا سيئاتنا وطهرنا من خطايانا ونقنا من ذلوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وَاقْضِ دُيُونَنَا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا وَعَافِ مُبْتَلَانَا وَأَجِبْ دَعْوَتَنَا وَحَسِّنْ خَلْقَنَا وَأَخْلَاقَنَا وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فلا تزغ قلوبنا ولا تضلنا بعد إذ هديتنا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 وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا اللهم تقبل توبتنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وأحسن عاقبتنا واكبت عدونا وَزَكِّ نُفُوسَنَا وَصَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ